ثم قال جل وعلا ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك ثم وجهه ربنا سبحانه وتعالى لحسن الخلق وكيفية التعامل مع الناس فقال جل في علاه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر تبين الله جل وعلا أنه مع مرتبة النبوة العظيمة ومع كونه عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولياء وهو خاتم الأنبياء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 قالت كان خلقه القرآن بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في القرآن قول الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فيحسنوا إلى الكبير والصغير يحسن إلى الغني والفقير يحسن إلى المسلم والكافر يحسن إلى الحر والرقيق وأحسنوا إن الله يحب المحسنين يقرأ في القرآن قول الله جل في علاه وقولوا للناس حسنا فيتكلم بأحسنتهم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 فقال عليه الصلاة والسلام تقوى الله وحسن الخلق ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أسقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أسقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن ولما تكلم عليه الصلاة والسلام عن أسعد الناس يوم القيامة بالقرب منهم عن أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ثم قال ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف الفض الغليظ الذي لا يتآلف مع الناس ولا يأذن للناس أن يتآلف معه هذا لا خير فيه وقال عليه الصلاة والسلام منبها إلى أن حسن الخلق يرفع العبد في الدنيا والآخرة قال إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار فلأن نفسك الناس في قيام الليل ونافسك في صيام النهار فافعل ذلك إن استطعت وزد عليه أن تحسن أخلاقك مع الناس إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ينبه دائما على هذه الفضائل لاجل أن يبين لأصحابه أنكم بأخلاقكم تكسبون محبة الناس بأخلاقكم تدعون الناس إلى الإسلام بأخلاقكم تعيشون سعداء مع زوجاتكم بل مع أهليكم جميعا من والدين وأبناء وإخوة وأخوات بالأخلاق تستطيع أن تأثر قلوب الناس جميعا قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ثم قال وزعيم في بيت في وسط الجنة ثم قال وزعيم لبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وزعيم لبيت يعني يبشر حسن الخلق ببيت في ذلك الموضع العظيم وزعيم لبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وكان عليه الصلاة والسلام يختار من أصحابه دائما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 وكان عليه الصلاه والسلام يوصي اصحابه بوصايا مودع قال معاذ رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ انك تاتي قوما كتاب وذكر له عليه الصلاه والسلام وصايا ثم قال معاد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا معاد انك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا ربما يا معاذ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 أنت ستذهب إلى قوم منهم من يعبد الأسلام والأوسان منهم أهل كتاب من يهود ونصارى ستذهب إلى قوم فيهم مسلمون يا معاد اكسب هؤلاء جميعا بحسن الخلق قال فكان من آخر ما أوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال حسن خلقك للناس وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحسن المرء خلقه وتعامله مع أقرب الناس إليه يبدأ بهم ثم بعد ذلك ينثني إلى غيرهم فكان عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله أعني أحسنكم وأجودكم وأعناكم منزلة الذي يكون خيرا لأهله ثم قال وأنا خيركم لأهلي إذن خيركم مع أهله من يكثر الابتسامة معهم خيركم مع اهله من يرفق في التعامل معهم خيركم مع اهله من يتحمل اذاهم من يكف اذاه عنهم من يكون كريما ويوسع عليهم قال خيركم خيركم لاهله وانك لتعجب اليوم اذا وجدت بعض الناس ربما حسن خلقه مع اصحابه مع اصدقائه مع زملائه في عمل او مع رؤسائه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 الإسلام أيها المسلمون وصانا بوصايا يحفظ بها قلوب بعضنا مع بعض صافية متآلفة متحابة وكلما كان المرء محبوبا عند الخلق رفع الله تعالى قدره وأعلى منزلته إن ابتسامتك في وجه أخيك ورفقك معه وكفك لأذاك واختيارك احسن العبارات إنه ليقع موقعا من الأجر العظيم عند الله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 لأن هذا سيفسد الودة بيني وبين هذا البائع الآخر فحرص الإسلام وحرم ذلك حتى لو بعته بأغلى لأجل أن تبقى النفوس متعالفة لا يشتري أحدكم على شراء يا أخي لا يسم أحدكم على سوم يا أخي لا يخطب أحدكم على خطبة يا أخي كلها لأجل أن تبقى قلوب المؤمنين متعالفة فعجبا من أقوام أيها المسلمون يعلمون أنهم يكسبون محبة الناس بما هو أسهل وأقرب من ذلك بابتسامة ورفق وكف أذى عنهم وتآلف في الحديث معهم ولين جانب عند التعامل معهم فيستطيعوا أن يكسب بذلك قلوبهم وأن يرفع الله جل وعلا درجته ولقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا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 واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن حسن الخلق فاختصرها في كلمتين احفظوها قال حسن الخلق شيء هي وجه طليق وكلام لي حسن الخلق شيء هي وجه طليق مبتسم وكلام لي يعني رفيق مع الناس أسأل الله جل وعلا أن يهدينا لاحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو اللهم واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين قولوا ما تسمعون والسافر الله الجيد العظيم لي ولكم من كل ذن سافره وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم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 يجد أنه كان يبتدئ الناس بالخلق الحسن فكان يتبسم في وجورهم يتلطف معهم يمازحهم وكان مع ذلك عليه الصلاة والسلام يتحمل أذاهم إذا آذوه فيأتي الأعرابي ويجذبهم من ردائه حتى يؤثر في عنقه عليه الصلاة والسلام فلا يغضب منهم يأتي الأعرابي الآخر ويبي ويبول في المسجد فيتعامل معه برفق يأتي معاوية بن الحكم فيتكلم وهو في الصلاة جاهلا فيرفق به عليه الصلاة والسلام يأتي يمازح عليه الصلاة والسلام الفقراء والمساكين ويتلطف معهم ويقف عليه الصلاة والسلام بجاهه معهم فكان يبتدئ الناس بالخلق الحسن وأيضا كان يتحمل الأذى إذا أوذي عليه الصلاة والسلام نسأل الله تعالى أن يرزقنا الخلق الحسن في كل ما نأتي ونذر